يا أيها الذين عاموا تقوى حق فراته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس التقوات أهم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويث منهما إجارة كثيرة وإسراءة وانتقوا الله الذي تساءلون به ورحام إن الله كان عليكم أقيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيال هدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشروع شروع محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار, في النار. أيها المسلمين أوصي نفسي وأياكم بتقوى بله حق التقوى, التقوى. يقول ويقول <تصفيق> على وعلا ولنبرو أن بشيء من الخوف والجل ونرسل من الأموال والأنفس والثمرات وغشي الصادرين <تصفيق> الذين, الذين إذا أصابتهم مصيدة قالوا قالوا, قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه عجوم أولئك عليهم صلوة من ربهم رحمة وأولئك هم مهتدون من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا فولاك علم لا تعد ولا تفصا وينتظر رب الله لا تحصره من هذه النعم أكبر هذه النعم نعمه العافيه نعمه العافيه وهي ان يسلم الانسان من الاشقام والبلاء في عقله وبدنه وذهنه وهو وهي من أسلال سعادة الراء في الدنيا فمن أدركها فقد أدرك خيرا كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح لكم آمنا في سنبه آمنا في بيته آمنا في حيه آمنا في قايته آمنا في مدينته آمنا في دولته والله إن نعمة الأمن لا تعادله نعمة والله إن نسألك نعمة الأمن والإيمان من أصلح أن أصل آمناً في صرفه معافاً في جسده يعني أن الله جل وعليه أنه جل وعلى من عليه بالصحة الكاملة وبالعافية من أصبح منكم آمنا في سبه وعاقنا في بدنه أو في جسده عيدا من قطوة يومه يعني ينهي قطوة يومه ينهي قطوة يومه إذن فهذه السعادة لهذا قال صلى الله عليه وسلم فكأنها عيزت له الدنيا بحداثيها والله هذه السعادة أن تكون, أن تكون آمنة في بيتك, في بيتك وعافة, وعافة في جسدك في جسد تملك قوة يومك. يومك ليست السعادة في قطرة الماء وليست السعادة في الحصول على المناصر على الله إنه يملكون من خطان الدنيا الكثير ويعانون من أوراضٍ لا يشعر بالسعادة ولا بالراحة فما قيمة ما ما قيمة هذه الأموال مع المرض ما قيمة منصف مع المصائل ومع الضمك والشقار إذن هذه السعادة في ميزان شرعنا الحيث أن تكون آمنا في سربك في بيتك معافا في جسدك تنملك وتنملك يومك إذا كنت من هذا الصنف فاحمد الله جل وعلا فاحمد الله جل وعلا في كل لحدة واشتوه صحانه ليدين على ذلك هذه النعمة فنعمة التنام ونعمة الصحة ونعمة الثق لا تعاديها أي نعمة ولعظم, ولعظم نعمة العافية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها لنفسه كل يوم فقد أردنا رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هذه الدعوات حين ليس وحين يصبح اللهم إني أسألك العفوة أو أسألك العافية في الدنيا والآخر اللهم إني أسألك العفوة والعافية في دين والديان وَأَهْلِ ومان. وَمَانِ اللَّهُمَّ السَّرْعَ وَأَسْرَ إذن كان, كان الله صلى الله, صل صل الله عليه وسلم لا يدع هذا الدعاء. الدعاء يسأل الله الدعاء. جل وعلا العافية عافية في, عافية عافية في كل رحضة وكان صلى صل الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يسألونه يسألون. كان يعجل نصره أن يسألوا العافيتاء في كل شيء كنت وكان الله إذا أسلم عزمهم صلى الله عليه وسلم الصلاة, الصلاة. وأمروا أن يدعوا بهذه الكلمات صلاة. اللهم اغفيني وارحمني واهديني وعافيني وارزقه وعافيني وارزقه من الاذكار يقول قبل النوم ان يقول الانسان اللهم خلقت نفسي وانت توفاها لك ما ملكها ومحياها اذا حييتها فاحفظها وان امتها فاحفظها الله اللهم اني اسالك العافيه اللهم الله جل وعلا العافيه فالانسان ضعيف والله مهما بلغ من القوة فهو ضعيف والله لا يتحمل أن يصاب بمكروم أو ولو ظهر في نفسه أن يستطيع التحول ولهذا أكثر من هذا الدعاء أن يسألك واسأل الله جد على العافية فمن سنة الله تعانى في خلقه أن يبتليهم بالمصالب والتي تختلف على حسب أنواعها فتكون طارتاً في البدن وطارتاً في الولد وطارتاً في المال وقد تجتمع أحياناً وتتفرط أحياناً أحياناً ولا شك أن نعمة الصحة والعب عند العبد أهم من المال وأهم من العهار وأهم من الدنيا ما فيها ولذلك تهد من أصيب بمعض ينفق أموالا طائلة طلبا للعافية السلام. وذلك لأن نعمة العافية من أعظم نعم الله قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مرغول فيهما كثير من الناس الصحة والحرار الصحة والفرار إذا تاملنا حال الانسان مع نجد نجد انه على اربعه احوال حال قبل المرض حال قبل المرض وحال في اثناء العلل وحال في اثناء المرض وحال في اثناء العلاج وحال بعد شفائه لقد أي في في صحته وعافيته فعليه بتقوى الله اذا كنت في صحه وعافيه فاتق الله في نفسك اتق الله في وإياك بالمحارمات. وإياك بالمحارمات. لأنك قد تمرض ومن دي لعل ذلك المرض يكون آخر أيامك قل يأتي من ذاته الموت ما عندك دمانات تقول بأن هذا المرض حي أو سعد أو كذا لا إذا أنعمت الله عليك بصحة وعافية فوضخ في الله جل وعلا قبل أن تبتل, أن تبتل وقبل أن تقعد وإلا أن إن كنت مريضا لا تستطيع أن تقوم بما فرض الله عليه فاضمن على أن تقوم بالرواتل والنوافل وأعماله وأما حال الإنسان أثناء المرض إذا توجد الإنسان المرض فعليه أن يصبر ويحتسب وأن لا يتعزع وأن لا عبد وإن لجد فلاكه أولاك وَمَا عَلِيكَ إِلَّا مُتَصْرِ وَاعْلَمَ أَنَّ مَا مَصَابَكَ لم يُقُلْ يُخْطِعَكَ وَمَا أَخْطَعَكَ لَمْ يُقُلْ يُصِبَكَ اعْلَمْ بأن الذي ابتلاك قادمًا على شفائك وما ابتلاك إبتال حكمة وابتلاك إبتال حكمة يريد أن يبهرك في حياتك قبل أموتك ويريد أن يمدعك عن المعاصي فكم من شخص لا يقتفي الذئب الذي لما يظن او امتلع مشار المصط حين ذاك يحاسب نفسه ويعود الى الصواب بعد الخطا لا يصيب المؤمن من وصب فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهدى يهمهم إلا كفر به من سجئات ولله الحمد لله إذا أصبت بمرض أو سقم أو نصب أو تعب أو ألم فحمد الله وصلها لأن الله تعالى ينكفر الخطائر ينكفر الدنوب بهذه الأسقار بهذه الأمراض وليتفاهل المريض بأن هذا الذي نزل به قد يكون خيراً كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيراً يصمي من يريد الله به خيراً يصمي فمن عضي فله بضاء ومن سخط فله سخط فعليك أن ترضى عليك أن ترضى إذا وصلت حتى يرضى الله تعالى عنك وعلى المريض أن يراجع نفسه ويتفقّده وفي أحواله قبل المرض وأن ينظر في أحواله قبل المرض لأن هذه المصائف غالبا ما تقوم بسبب المعاصف في وقت الصحة والعافية أخرج لما فرح عند محبان عائشة رضي الله عنه أن رجل انتلى هذه الآية من يعمل سموءا يجز به فقال إننا نجزى بكل عملنا هلكنا إذا هذا والألاء يعني كل ما عملناه نجزى عنه إذن هذا والألاء هكذا فهم هذا الرجل يأتي الآية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى في الدنيا من مصيبة في جسده مما يذيه وقد قال أبو قد يالله عنه يا, يا رسول الله كيف الصلاة كيف سأتي الآن ليس بأمانيكم ولا أماني أهد الكتاب من يعملون يجزنون فقال صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. غفر الله لك يا ابا بكر غفر الله لك يا ابا بكر, يا أبا بكر. الست, ألست, ألست تنصد الست تحزن الست يسي بك فقال قلت بل قال ثرب الماء إذن هذه الأمراض التي يصاد بها الإنسان فهي في حد ذاتها نعمة من الله جل وعلا يريد الله تعالى أن تطهرنا لها ولهذا فصلوا واحتسبوا ولا تززع ولا تتسخط مما أحد حتى لا تعتقد على ربك فيما أصابك وهل يعتقده العبد على ربك, ربك, ربك حاش وكله لقد غارع الكثير من الناس عدم ربطهم تلك المصائم التي تحل بهم بسبب الدلوم بل هناك من جعل أسجاباً مادية إما يقول بسبب العزوة أو بسبب تغييرات التقس أو بسبب كذا وكذا ولا يغطون هذه الأمراض بالله جل وعلي. لقد أدت السلف والصالح ما غاب عنا حين إن قائلهم يقول والله ما عد نجد ذنبا إلا أن في بدني أو أهلي أو مالي أو دابت, دابت هكذا السلف كان في هذه الإصارات بالأمراض والأوية ولا يرطون عن الطقس هو عوالي الأخوة الله في حال المرح فعلى المريض أن يكتر من التضرع إلى الله جل وعيه وأن يضون بالله ضمن حسن فالله تعالى يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعجله ولله حكمة بالغة يعطي من يشاء بفضله إذا أعطاك أعطك من فضله وإذا منع فإلهي حكمة في المنع هو ادراك واعلم بمصلحته وهو خالق كل ما إن أمرك فليحكمه وإن ابتلاك فليحكمه وإن شاءك فليحكمه وإن, وإن أغناك فليحكمه وإن أسقاك فليحكمه فهناك من العباد من لا يصلح له الصلاه هذه نقطه نقطه ان الله جل وعلا علم ان له اعطاه الصحه تغبط وجب ودخل اما وهناك من العباد من يعطيه الله جد على الصحه ولا يبتليه بموت لحكمه يعلمها الله جد وعف ربما ان إن أمرضه كفا وكثير من الناس بالأسف الشديد يمرضون وإذا أردت أن تصبرهم ربما جزع وانصفد وربما قال كلاما في حق الله جل وعانه قد يقعوا في الخفر من حيث العشاء يعتقد بأنه لما يورد الله جل وعانه يعتقد بأن الله ما ظلمه وما أبك الله من العبيد وإذا تريد بمرض ما فعليك أن تصرر وأن تكتر من الجهة ومهما بلغ المرض لا يمكن أن يبلغ من ما بلغ بأي عليه السلام الذي هو المثال في صبره عليه السلام فنسأل الله تعالى أن يسبرنا وأن يعفو عنا وأن يضرنا إلى دينها عادة جميلة أقول قولي هذا وأستغفر الله وذكره الحمد لله وكفاء وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وصف الحسن البصري رحمه الله مار وقال أما ما هو بشر أما والله ما هو بشر ما هو بشر أيام المسجد قرب له أجبه وَذُكِّرَ فِي مَا غَسِيَ مِنْ لَعَابِ لأن الإنسان حينما يمرض يتذكر المرض هذه من حكمة المرض فالإنسان يكون غافلاً عن هذا الأمر عندما يتمتع بصحة عافية قد لا يفكر في المرض لكن عندما يمرض يفكر في المرض فهذه هي جادية المرض وذكر, وذكر فيما نسي من معاره وكفّر به وقفّر به عن خطايا إذن فالمرض يكفّر الخطايا وكان رحمه الله إذا دخل على مريض قد عوفي قال له يا هادا إن الله قد ذكرك فاذكوه إن الله قد ذكرك فاذكوه وراقاك فاشكوه يعني ما رفت فعافاك فعلا. الله جل وعلا, جل وعلا. إذن فاشكوه فهذه الأسقام والبلالة كفارات للذنوب كفارات للذنوب ومراعد للمؤمنين فالذي يمرد ولا يتطعد فهذه هي النظر يطعد. في إيمانه بل الجماعه موعظه اذا ان الذي امرضك امرضك قائد على ان ياخذك في مرضك وفي غيم ومواعظ للمؤمنين يرجعون بها عن كل شر كان عليه فكم من مريض عافاه الله اعز زوج فتغير حياته وصار أحسن مما كان عليه قبل المارك قال الفغير رحمه الله إنما جعلت الأمراض بيؤدى بها العباد فالمرض تأذيب من الله لك تأذيب من الله لك وعلى المريض أن يستشعر نعمة الله سبحانه الذي أجرى ما كان يعمل في صحتها أثناء مرضه هذا من رحمة شهر. الله باللبان فما كنت فما تقوم به في حال صحتك, صحتك, صحتك من, الطاعات. من الطاعات إذا مرضتك فالله جل وعلا يكتب لك ما كنت تفعيله قبل المعق كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد, العبد. أوصافا أو كتب له كان يعمل مقيما صحيحا إذا, سافر، إذا مرض العبد أو صاخر كتب له ما كان يعمل, يعمل مقيما صقيما والحديث خجر وخير وهذا من فضل الله <تصفيق> على عبده المريض لا يضيع لك عمل وإن لم تقم به لأنك حبسك المرض فالله جل وعلا يكتب لك ما كنت تفعله وأنت صحيح معافة هذا من رحمته بعبده سبحانه وتعالى <تصفيق> <تصفيق> وأما حال المريض أثناء العلاج فعليك أن تعلم أن الشفاء من الله جل وعليه وإذا مريض فهو لا تعتقد أن الشفاء في الطبيب فالطبيب كما جاء في الحديث الطبيب هو الله وإنما هذا الطبيب سبب هذا الطبيب سبب ليس هو الشفاء ولهذا قد تذهب عند طبيب ولا يحصل لك شفاء ويذهب جارك عند نفس الطبيب ويحصل له الشفاء فتقول أنت هذا ليس الطبيب وجارك يقول بل هو الطبيب فوالله إن الطبيب هو الله وإنما ذهبنا إلى الطبيب وتناول الأدوية هي من الأسداد ينبغ أن يكون يقينك في الله جل وعلا هو الذي يشريك إذا أريد فهو الذي يشريك أن توقن بهذا الأمر وأن الأطباء والأدلية مهما اجتمعت وكان بعضهم لبعض ظهيرة بعض ما استطاع أن يحدث ظهرة من شفاء وعافية إلا أن يشار الله وإن يمسك الله بدره فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا ربت لفضله يصيب به من ينشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إن الصحة كما يقال الصحة تائه على رؤوس أصحا لا يراه من المرضى فاشق الله ذل وعلى نعمة العافية وحافظ على هذه العافية واعتمد بمن تبتلي بالأمراض والأسقار فعن أنس بيانك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مهتدين فقال أما كان هؤلاء يسألون الله العافية فأكتم سؤالك لربك العافية فالعافية أطلب كل مؤمن لأننا مهما بلغت قوة, قوة إيماننا, إيماننا فنحن ضعان لا نستطيع أن نتحمل ولا يستطيع الوافد من أن, أن يتحمل وخصوصا في زمن ضعف فيه الإيمان وابتعد العدد عن ربه إذن, إذن فعلينا أن نسأل الله جل وعد العافية في كل لحظة فإن بتدئ يطلب العلاج والتداوي إن بتئ طبيب فطلب العلاج والتداوي فقد حد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التداوي التماسا العلاج فقال تداول فإن الله عز وجل لم يضع داءا الا وضع له دواء لم يضع داء لم يدع مرض وضع له دواء فغير دار واحد هو الهرم يعني كبه السن فليس له علاج. كل مرة له علاج عرفه من عرفه وجهده من جهده فعلى المعيد أن نصر ويصر الله تعالى وأن يسأل وأن يسأل الله جل وعلا أن يكشف عنه ويعلم أن في الابتلاع تكفير السيئات وزيادة في الحسنات ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة حتى الشوكة تصيبه الا كتب الله له بها حسنه او خطت عنه بها خطيئه اما حال حال المريض بعد المرض فعليه ان يكثر من شكر الله جل وعلا اشكر الله تعالى الذي عافاك مما ادى بك لأن النعمة إذا شكرت قربت وإذا جرحلت خربت وعليك أن تراجع نفسك لا أن تصير في صحة جيدة وتعود إلى حالك أن تعود إلى النعاص التي كنت عليها لا ربط أن توقف صحتك فيما يغضي الله لأن الله جل وعلا هو الذي شفاك وعفاك. لا أن تستغل هذه الجوائع في غضب الرحمن لأنك صرت تشعر بصحة وقوة تعود إلى ما كنت علي ينبغي أن تطيع الله جدا وعلا وأن تعتمي بأورميه وأن تحاسب نفسك أن تحاسب نفسك قبل الله ولا شك أنها يحصل للمريض إذا كان مريضا فعليك أن تعكد العزم على أن تعود إلى الله خصوصا وأذلك لم تموت شمارك وأعطاك الله جل وعلى فرصة أخرى فعليك أن تغتنى هذه الفرصة في طاعة جل وعلا وأن يصير حالك أحسن مما كنت عليه قبل ورد لأن الذي شفاك قابلا على أن يبتيك مرة أخرى وإذا كنت في صحة جيدة فأحمد الله جل وعلا وحاسب نفسك وأنت في حال الصحة ماذا قدمت بصحتك لمولاك؟ أم أنك تستهل صحتك في ظلم العباد وفساد البلاد اسأل نفسك ما لفعلت بهذه الصحة هل تزداد بها قربا إلى ربك أم تزداد بها بعدا عنه إذا كنت ممن من من الله عليه بصحة جيدة فاحمد الله جدا وعلا ووضف هذه الصحة ووضف هذا الجسد القوي فيما يوضي رب السماوة والأرض وإياك ثم إياك أن توضفه في المعاصي وأن توضفه في المخالفات الشرعية لأن الله جل وعلى خلقك لعبادك أنا, أنا عليك بهذه القوة وأنا أنا عليك بهذه الصحة لتوضفها في عبادتك وليس لتوضفها في معصيتك اتق الله ايها المسلم, المسلم اتقي الله في حال الصحه واتق الله في نفسك في حال المرض نسال الله جل وعلا ان يشفي مرضانا المسلمين اللهم اشف مرضانا المسلمين اللهم اشف مرضانا المسلمين, اش مرض المسلمين, اش مرض المسلمين اللهم انا نسالك تحمل البلاء ونسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم اللهم نسال ان حللتهوا الى يدك جلاله الملك محمد السادس واحفظه في ولي عهده المولى الحسن وشد عنده باخيه المولى رشيد اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اصلح كل بلد وارفع بنا ويسر اعمالنا اللهم اعف عنا واعفنا اللهم اعف عنا واعفنا يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك اللهم تبتنا على دينك اللهم تبتنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم طهر قلوبنا من مساوي الأخلاق اللهم اجمع كلمة الأمة ووحذ صفها وعلم بين قلوبها اللهم انفع حيفك وانفع هذه الدل عن المسلمين اللهم اعدهم إلى ما كانوا به ما كانوا عليه اللهم اعد الامه الى كتابك واعدها الى سنة نبيك اللهم لا تتركنا في شوية اللهم كلهم لا اللهم كلهم لا تكن عليهم اللهم فرج كربهم اللهم اللهم الشمدا اللهم الشمدا يا رب العالمين اللهم عافهم وعافين نسأل الله جل وعلى أن يخير للولا وأن يصح حوالنا وأن يفلقنا لما يحبه ورضاه يقول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أشكركم على مواستكم جزاكم الله خير وأشكركم على مساعدتكم وأشكركم على, على زيارتكم وعلى من ناب عنكم في هذه الزيارة نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وأن خير ززان وأن يعافيكم من كل سوء وأن يحفظهم وأن يحفظ أبنائكم وأن يحفظ نساءكم وأن يباعد عنكم كل شر وأن يباعد عنكم كل ابتلاع وأن عنكم كل ملاء وأن يمتعكم بالمنفور الصحة والعافية كما نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتكم وأن يوحد صفكم في هذه القرية المداركة نسأله جلد في الله أن يبأيك فيكم جميعا وأن يجازيكم خير جزاء وأن يرتقبل منكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حنو المجيد وبأيك على محمد وعلى آل محمد كما بأكت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حنو المجيد سبحانك, سبحانك اللهم بحمدك. بحمدك أشهد أن لا أشهد إله إلا أنت أستغفر كأو أتوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته